معاشر الاخوة الكرام انتهى بنا الحديث في لقائنا الماضي الى الكلام على ما في سورة الفاتحة من هدايات مباركة يحتاج اليها كل عبد مؤمن وهذا من أسرار مشروعية تكرار هذه السورة في كل يوم وليلة مرات وكرات في اليوم والليلة يكرر المؤمن المناجات مناجي ربه عز وجل اهدنا الصراط المستقيم قد عرفنا شأن الصراط ومكانته العظيمة وحاجة الإنسان إلى السير فيه والثبات عليه وأنه يفضي بصاحبه الى نيل رضى الله تبارك وتعالى ودخول جنات النعيم صراط ترك النبي صلى الله عليه وسلم امته في ادناه وطرفه الاخر في الجنة ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم حاجة الإنسان إلى الثبات على هذا الصراط أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والغذاء وسائل الحاجات حاجته إلى الثبات على هذا الصراط فوق كل حاجة وواجب على كل مسلم أن يستشعر شدة حاجته للثبات على هذا الصراط لأن السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة لأهل صراط الله المستقيم ومن سواهم فلا حظ لهم من السعادة ولا نصيب لهم من الفلاح واذا كان ذلك كذلك وهو كذلك فان واجب المسلم ان يهتم بامر هذا الصراط المستقيم الذي يناجي ربه كل يوم وليلة ان يهديه اليه والهداية اليه تتضمن معرفته ومعرفة تفاصيله والعمل بأمور هذا السراط وشرائعه وأعماله والزيادة منه والثبات عليه إلى الممات كل, كل ذلك داخل في قولك اهدنا السراط المستقيم وعرفنا أن الشيطان الرجيم عادنا الله وإياكم منه قاعد لابن آدم في صراطه المستقيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم فهو لابن آدم في صراطه المستقيم لصده وتنيه وإعاقته عن مواصلة السير عن مواصلة السير مع ركب الايمان وهداة الخلق واهل الفلاح في الدنيا والاخرة لان ركب هذا الصراط هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون لان الله جل وعلا قال السراط الذين أنعمت عليهم وفي آية أخرى بين ذلك قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الشيطان لا يريد للعبد أن يصير في هذا الركب المبارك ركب الإيمان ركب صراط الله المستقيم وإنما يريد له الإعاقة ويضع له العقبات والحواجز حتى يحول بينه وبين المضي في هذا الصراط المستقيم وقد مر معنا أن عقبات الشيطان التي وضعها للناس في هذا الصراط سبع عقبات وأن أخطرها وأشدها وأعظمها ضررا عائق الشرك بالله عز وجل وعرفنا أن الشيطان أعظم ما يتمناه وأكبر ما يرجو نيله من العبد أن يخرجه من حضيرة الإيمان وأن يوقعه في مهاوي الشرك والكفر بالله عز وجل وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا أصبح إن الشيطان إذا أصبح بث جنوده وقال لهم من منكم اضل اليوم مسلما فالبسه التاج يضع عنده تاجا جذابا ثم يبث اتباعه ويقول من اضل منكم مسلما فالبسه التاج فينتشر جنوده في الناس اضلالا وافسادا وحرفا عن صراط الله المستقيم متنافسين في لبس هذا التاج من الشيطان الرجيم قال فياتيه احدهم فيقول لم ازل به حتى عق والديه لم ازل به حتى عق والديه قال فيقول الشيطان له يوشك ان يبره يعني نريد أمر أكبر من هذا فيأتيه الثاني ويقول له لم أزل به حتى طلق زوجته فيقول له يوشك أن يراجعها أي يريد أكبر من هذا فيأتيه الثالث ويقول له لم أزل به حتى أشرك بالله فيقول له أنت أنت ويقربه ويدنيه ويأتيه الرابع ويقول له لم أزل به حتى قتل مسلما فيقول له أنت أنت ويلبسه التاج وهذا يدلنا على أن ثمة منافسة عظيمة يوميا من جند إبليس من جند إبليس وأعوانه في صد الناس عن صراطه المستقيم عن صراط الله المستقيم وحرفهم عن الجادة السوية وأن أعظم ما يريده الشيطان من الإنسان أن يشرك بالله عز وجل وان ينتقل من هذه الملة الحنيفية ملة الاسلام والشيطان عدو يراك ولا تراه عدو يراك ولا تراه وقد قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤنى لكن المؤمن ليس, ليس للشيطان سلطان عليه والذاكر لربه عز وجل في حصن حصين وحرز مكين من الشيطان الرجيم ولهذا جاء في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن زكريا عليه السلام انه قال لقومه امركم بذكر الله فان مثل من يذكر ربه كمثل رجل لحقه العدو حتى اذا اوى الى حصن حصين فدخل فيه فلم يتمكن عدوه منه وهذا مثل الذاكر لربه عز وجل ولهذا قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب ومفهوم المخالفة ان المحافظ على ذكر الرحمن ليس للشيطان عليه السبيل اعادنا الله من الشيطان الرجيم العقبة التي يريد الشيطان وقوع العبد المؤمن فيها منحرفا عن صراط الله المستقيم عقبة الشرك والحديث هنا عن هدايات سورة الفاتحة هذه السورة المباركة التي هي اعظم سور القرآن السورة التي تتكرر مع المؤمنين كل يوم مرات وكرات هذه السورة معاشر الاخوة الكرام فيها هدايات مباركة ودلالات عظيمة للنجاة من الشرك بالله والسلامة من هذا الذنب الوخيم والجرم العظيم بل إن من يقرأ سورة الفاتحة متدبرا متأملا محققا لما تدل عليه من معنى فإن الشرك بإذن الله عز وجل ليس له عليه السبيل ليس له عليه السبيل أما إذا كان يقرأها قراءة قراءة بلا تدبر ولا فهم لمجلولها ومقصودها وغايتها فإن الانتفاع بها لا يتحقق والله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى فلم يتدبروا القول وقال تعالى فلا يتدبرون القرآن فإذا كان من يقرأ الفاتحة متدبرا لمعناها فاهما لمدلولها محققا لمكتظاها معتقدا ما دلت عليه مؤمنا بما جاء بها فالشرك ليس له عليه السبيل لان سورة الفاتحة سورة ايمان وتوحيد واخلاص سورة الفاتحة سورة ايمان وتوحيد واخلاص لله جل وعلا فالذي يقرأها مؤمنا بها متدبرا لمعناها محققا لما دلت عليه فهو مؤمن موحد مخلص لله جل وعلا محقق للامان الذي خلقه الله تبارك وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه ونقف بعض الوقفات مع شيء من هداية من هدايات الصورة الفاتحة التي ينتفع بها المؤمن في باب تحقيق التوحيد والنجاة والسلامة والخلوص من الشرك وهي مليئة بالهدايات والدلالات العظيمة في هذا الباب المهم الذي هو أعظم أبواب الدين وأجلها على الإطلاق وأول هدايات السورة في هذا الباب العظيم حمد الله الذي هو مستهل هذه السورة ومفتتحها وبدايتها استهل الله عز وجل هذه السورة التي يفاتحة كتابه بحمد نفسه سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين واذا وقف المؤمن هنا متأملا الحمد لله الحمد ما هو هو ثناء على الله جل وعلا ثناء على الله عز وجل مع حبه سبحانه وتعظيمه وإجلاله ثناء عليه على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وثناء عليه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وعطاياه التي لا تستقصى فأنت تحمد الله لأنه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا لأنه ذو الجلال والكمال والعظمة والكبرياء لأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لأنه الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تحمده لأن له الأسماء الحسنى والصفات العظيمة وتحمده لأنه المنع والمتفضل فالنعمة نعمة الله والفضل فضل الله والعطية عطية الله فأنت تحمده سبحانه وتعالى على واسع نعمائه وعظيم فضله وجزيل عطائه الحمد لله فاذا حمد المؤمن ربه سبحانه وتعالى مستشعرا معنى الحمد هل يلتفت بقلبه الى غير الله عز وجل طالبا سائلا راجيا طامعاً أم أن سؤاله ورجاءه وطلبه إنما هو لهذا الذي له الحمد سبحانه وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا في آية أخرى فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين فالذي يدعى ويعبد ويلتج إليه الذي له الحمد وألف الحمد للإستغراق جميع المحامد في أنواعها لله سبحانه وتعالى فهو أهل الحمد والثناء ومن أسمائه تبارك وتعالى الحميد جل وعلا فإذا عقل المسلم أو عقل المسلم هذا المعنى وفهمه أي اتجه بعبادته وسؤاله ورجائه وطلبه إلى غير ذي الحمد إلى غير الحميد سبحانه وتعالى حاش وكل فالحمد لله هذا من دلائر وجوب اخلاص العبادة له والبراءة من الشرك والاقبال على الله عز وجل وحده سؤالا وطمعا وتذللا وخشوعا وإقامة لدينه سبحانه وتعالى ثم ثانيا من دلائل هذه السورة المباركة في تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك في قوله رب العالمين رب العالمين أي الله جل وعلا وربهم أي خالقهم من العدم وموجدهم بعد أن لم يكونوا والمتصرف فيهم فرب العالمين هو القابض الباسط المعطي المانع المعز المذل الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض رب العالمين يدبر هذا الكون كيف يشاء ويقضي فيه كيف أراد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه فالأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى فإيمان العبد بذلك يستلزم إفراد هذا الرب في العبادة وإخلاص الدين لله عز وجل وهذا هو صراط الله المستقيم كما قال الله تعالى وإن الله, إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه ولاحظ الارتباط إن الله ربي وربكم أي إقراركم بأنه هو الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف يستلزم أن تعبدوه وقال في آية أخرى وأنا ربكم فاعبدون وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا رب لكم خَالِقَ خالق لكم ولا رازق لكم إلا الله عز وجل فإذن حصوه بالعبادة وأفردوه بالطاعة ووحدوه. ولا تجعلوا معه شريكا فإيمانكم بأنه الرب يستلزم الإخلاص والتوحيد وتجريد العبادة لهذا الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى فقوله رب العالمين رب العالمين هذا من دلائل التوحيد من دلائل التوحيد وبراهينه العظام ومن دلائل التوحيد في هذه السورة ومن دلائل توحيد العبادة في هذه السورة وجوب إخلاص العبادة لله قوله سبحانه الرحمن الرحيم فإذا قرأ المسلم هذا متأملا لمعنى متدبرا لدلالته وعرف ما دل عليه هذان الاسمان من ثبوت الرحمة العظيمة لله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء وأنه سبحانه وتعالى كتب كتبها لأهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التوحيد وأهل الاستقامة عرف قدر هذا الإسم ومكانته وما دل عليه من صفة الكمال لله عز وجل وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى تلك المرأة التي وجدت صبيها في السبي ففرحت بأن وجدته وأخذته برحمة بالغة وشفقة عظيمة وضمته إلى صدرها وأخذته رضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة أترون هذه المرأة ملقية صبيها في النار أترون هذه المرأة ملقية صبيها في النار يمكن هذا قالوا لا يا رسول الله قال لله أرحم بعباده من هذه بصبيها لله أرحم بعباده من هذه بصبيها ورحمة الله تبارك وتعالى دلائنها في الخلق وباراهينها في هذه الكائنات كثيرة فالمطر والنعم والعطايا وصرف السوء كل ذلك من رحمة الله جل وعلا ومن آثار رحمته سبحانه وتعالى فهو عز وجل الرحمن الرحيم فإذا آمن المؤمن بأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم إذا آمن الإنسان بأنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم أليق به أن يتجهه بعبادته ودعائه وسؤاله وطلبه ورجاءه إلى غيره عز وجل أي كان هذا الغير حاش وكل ولهذا تأمل قول الله تعالى في تقرير توحيد العبادة قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ماذا؟ الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أي أن كونه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم هذا دليل على وجوب إخلاص العبادة له وإفراده تبارك وتعالى بالتوحيد ومثل هذا قوله عز وجل في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والسهادة هو الرحمن الرحيم فالإيمان بهذين الاسمين وما دل عليه من وص لله جل وعلا هذا من دلائل افراده سبحانه وتعالى بالعبادة واجوب اخلاص الدين له وانه وحده عز وجل الذي يدعى ويرجى ويسأل ويتذلل لهم ويخضع ويركع لهم ويسجد لا يصرف شيء من ذلك لاحد سواه ومن هدايات هذه السورة المباركة في تقرير التوحيد قوله عز وجل مالك يوم الدين وهذا فيه إثبات الملك لله سبحانه وتعالى ملك الدين الذي هو يوم الحساب والجزاء وملك الدنيا فالله عز وجل المالك لكل شيء مالك الملك سبحانه وتعالى والملك كله ملك الله له سبحانه وتعالى الملك في الأولى والآخرة الملك ملكه عز وجل ولا شريك له سبحانه وتعالى في هذا الملك وإنما خص الدين بالذكر هنا لأن ذلك يظهر للخلائق كلهم عندما يأتي الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين الناس ومجازاتهم بأعمالهم فيقول يومئذ أنا الملك أين ملوك الأرض يقول سبحانه أنا الملك أين ملوك الأرض ويقول كما في الرواية الأخرى أنا الملك أنا الديان أي أنا المجازي المحاسد وفي ذلك اليوم كل من كان عنده ملك قد انتهى لم يبقى له اثر ولم يوجد له معلم فكله انتهى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله والامر يومئذ لله فاذا استسعر من يقرأ هذه السورة ملك الله عز وجل لكل شيء وانه المالك لكل شيء وأنه لا أحد شريك وأنه لا أحد شريك لله تبارك وتعالى في ملك هذا الكون فهو المالك له أيتجه بدعائه لغيره؟ أيتجه بسؤاله لغير الملك؟ أيتجه بطلبه لغير الملك؟ أبدا ولهذا قرر الله ذلك في مواضع من القرآن قال والذين تدعون من دونه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 وقال عز وجل في الآية الأخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير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 قالوا إن هذه السورة قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتفتها من أصولها بمعنى أن من يجعل مع الله شريك ويتعلق بأمر أو بسبب لاجله جعل مع الله الشريك فإن في هذه السورة قطع له واجتثاث له ففيها رد على كل مشرك وإزهاق لشبهة كل مفضل ووحدها كافية في رد شبه المشركين الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى وجاءت دلائل هذه السورة المبطلة للشرك مرتبة حسب حجمها مرتبة في في الآية حسب حجمها وتأمل الآية وتدبرها جيدا قل ادعوا الذين ازعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض واحد اثنين وما لهم فيهما من شرك ثلاثة وما له منهم من ظهير أربعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أمور أربعة ذكرت في هذه الآية فيها جسثات لأصول شجرة الشرك وقطع لها من عروقها وبيان ذلك كما يلي أما أولا فإن من يدعى, يدعى إنما يدعى لكونه يملك إنما يدعى لكونه يملك فإذا كان لا يملك أصلا هل يدعى إذا كان لا يملك لا يملك شيئا يدعى أو لا يدعى ما يدعى إذا كان لا يملك شيئا لا يدعى لأنه لا يدعى إلا من يملك فإذا كان لا يملك لا يستحق أن يدعى فإذا هذا متعلق أول أبطلة في الآية قال الله عز وجل قول ادعوا الذين زعمتم من, دوني من دون الله لا يملكون مثقال درة في السماوات ولا في الأرض كل هذا الكون وجميع هذه المخلوقات ملك لمن لله سبحانه وتعالى ملك له جل وعلا ولا أحد يملك في هذا الكون مثقال درة والمراد بالملك هنا أي الملك الاستقلالي الملك الاستقلالي. اي بدون تمليك الله فلا يمكن احد يملك مسقان درة استقلالا وانما من يملك في هذا الكون شيئا انما يملكه بماذا بتمليك الله له كما قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء بيدك الخير ولهذا قد يكون الإنسان يملك ملايين قد يكون الإنسان يملك الملايين قارون كانت مفاتح كنوزة ينوء بحملها العصبة وللقوة من الرجال ماذا, ماذا كانت؟ انتهى في لحظة واحدة خسف الله به وبداره الأرض انتهى كل ملكه هو وملكه انتهى في لحظة واحدة فقد ينتهي الشخص وملكه معا وقد ينتهي هو ويبقى ملكه لغيره وقد ينتهي ملكه هو ويبقى هو بلا ملك فإما أن يفارق هو ملكه أو يفارقه ملكه لا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة ملكا استقلاليا أما ما يملكه الناس فإنما هو بتمليك الله سبحانه وتعالى إذن الشبهة الأولى بطلت بقوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض في أمر او احتمال آخر دون ذلك إن وجد في شخص ما إن وجد في شخص ما استحق أن يدعى وأن يسأل خلننظر قال وما لهم فيهما من شرك أي إن لم يكن مالكا فهناك أمر دون ذلك وهو أن يكون عنده مع المالك شركة في الملك أن يكون للملك مشاركا في الملك فإن وجد أحد مشارك للمالك وهو الله في ملكه استحق أن يدعى فهل لله عز وجل شريك في ملكه ولو في شيء قليل قال الله عز وجل وما لهم فيهما من شرك وما لهم اي من يدعون من دون الله فيهما اي في السماوات والارض من شرك اي من مشاركة فكل من يدعى من دون الله ليس له في هذا في هذا الملك وليس له في السماوات والارض من مشاركة فاذا بطلة الشبهى الثانية اذا اذا لم يكن مالك ولم يكن شريك للمالك في احتمال ثالث إن وجد أيضا استحق أن يدعى ما هو أن يكون معاونا للمالك معاونا للمالك وظهيرا له يعين المالك ويشير عليه ويدله ونحو ذلك فهل لله عوين وظهير قال الله تعالى وما له منهم من ظهير وما له من هو الله جل وعلا منهم أي من هؤلاء الذين يدعون من دون الله من ظهير أي من عوين ومساعد ومعاون فإذا بطل الإحتمال الثالث ولاحظ تدرج الإحتمالات فإذا نعود مرة ثانية إذا لم يكن مالكا ولم يكن شريكا للمالك ولم يكن ظهيرا للمالك بقي احتمال رابع وأخير ما هو؟ أن يملك عند الملك شفاعة ابتدائية بدون إذن الملك هل يوجد أحد من الخلق كائنا من كان يستطيع أو يملك أن يشفع عند الله عز وجل شفاعة ابتدائية بدون أن يأذن الله له أيوجد قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فإذا جاء الإذن حصلت الشفاعة ولهذا قال في آية أخرى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويره وقال عز وجل من الذي يشفع عنده إلا بإذنه إذا أردت أن يسفع لك نبي أو على ضوء هذا التقرير الذي هنا أتقول يا نبي الله اسفع لي أو أو يا ولي الله اسفع لي أو تطلب ذلك من من بيده الإذن ها. أو تطلب من بي من بيده الإذن ولهذا تقول اللهم سفع في نبيك اللهم سفع في الصالحين من عبادك تسأل الله ذلك لا تتجه إلى المخلوق ولا تلتجه إلى المخلوق ولا تسأل المخلوق إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فالأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل فهو الذي عز وجل يلتج إليه أرأيت كيف أن هذه الآية الكريمة من سورة سبع كما بيّن أهل العلم اجتفت ماذا؟ أصول الشرك وما يتعلق به من يسرك بالله سبحانه وتعالى قال في الفاتحة مالك يوم الدين هذا من دلائل توحيد العبادة وجود افراده سبحانه وتعالى بالطاعة ومن دلائل هذه السورة على توحيد العبادة قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم وما هو الصراط المستقيم الصراط المستقيم ينتظمه امران اخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون العبد سائرا على صراط الله المستقيم إلا بهذين اخلاص للمعبود ومتابعة للرسول فإن خرج عن الاخلاص خرج عن الصراط المستقيم وإن خرج عن المتابعة خرج عن الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وإذا أردت أن تعرف أن الاخلاص للمعبود هو صراط الله المستقيم فاقرأ الآية المقد... المتقدمة وأن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اعبدوه وحده اخلصوا له الدين وحده هذا صراط مستقيم. واذا اردت ان تعرف ان المتابعة هي صراط الله المستقيم فاقرأ اخر اية في سورة الشورى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى سراط مستقيم سراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ف شيئا من العبادة دل قوله اهدنا السراط المستقيم أن دل على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله خرج عن السراط المستقيم ولم يكن من أهله فلا يكون العبد من أهل صراط الله المستقيم إلا إذا كان لله مخلصا وللرسول صلى الله عليه وسلم متابعا ومن دلائل الصورة الفاتحة في باب توحيد العبادة وجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده قوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم وتأمل قوله أنعمت عليهم فالنعمة نعمته سبحانه وتعالى والمنة منته سبحانه وتعالى والفضل فضله جل وعلا ولهذا قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وما بكم من نعمة فمن الله النعم كلها من الله هو موليها وهو مصديها وهو المتفضل بها سبحانه وتعالى وأعظم نعمه على عباده هدايتهم صراطه المستقيم الذي هو إخلاص له واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم فاهما لها عالما بمدلولها متأملا لمكتضاها يمكن أن يتجه إلى غير المنعم؟ يمكن أن يتجه إلى غير المنعم في سؤاله وطلبه وعرض حاجاته حاش وكله فهذه كلها براهين عظيمة وهدايات مباركة انتظمتها هذه السورة سورة الفاتحة في الهداية الى صراط الله المستقيم بلزوم عبادته وحده واخلاص الدين له والبراءة من الشرك وتأمر رعاك الله ارتباطا عجيبا ارتباطا عجيبا في هذه الدلالات بين سورة الفاتحة والتلبية التي يرددها من يحج بيت الله الحرام ماذا يقول الملبي وانظر الارتباط الملبي من حين ينطلق من الميطات الى ان يصل الى بيت الله يردد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك الحمد والنعمة والملك الثلاثة كلها ذكرت في ماذا في سورة الفاتحة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذه الكلمة كلمة التلبية هي كلمة توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في صحيح مسلم أن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قول الملب إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا فيه إفراد الله عز وجل بهذه الثلاث أن الحمد لمن؟ لله والملك لمن؟ لله والنعمة لمن؟ لله الحمد لله والملك لله والنعمة لله لا شريك له تبارك وتعالى في ذلك وهذه الثلاث كما أشرت موجودة في سورة الفاتحة وكلها دلائل على وجوب افراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة واخلاص الدين له ولهذا قال في التلبية لبيك اللهم لبيك والتلبية هي استجابة لله عز وجل ودخول في طاعته وامتثال في امره وامتثال لامره وتكرارك للتلبية لبيك اللهم لبيك هو تحقيق للاستجابة أي, أنا أي أنها استجابة من بعد استجابة والتزام يتبعه السزام وانقياد يعقبه انقياد مستشعرا المواظبة والامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك تلبي نداء الله مخلصا له مستجيبا لندائه تبارك وتعالى راجيا رحمة خائفا من عذابه عز وجل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهذا فيه من السرك والخلوث منه لا شريك لك لبيك اي لا شريك لك في العبادة ولا شريك لك في الطاعة فانت وحدك تبارك وتعالى المعبود ولا معبود بحق السواك نفردك بتذللنا وخضوعنا وسؤالنا وطالبنا لا نلجأ إلا إليك ولا نسأل إلا أنت ولا نطلب إلا منك ولا نعتمد إلا عليك ويقرر ذلك قولك في التلبية إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فمن يقر أن الحمد لله وأن النعمة لله وأن الملك لله كيف يصح من. أن يلتج إلى غير الله وفي هذا المقام نقول لا تعجب غاية العجب عندما ترى في بعض جهلة الملبين في بعض جهلة الملبين من يردد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويقرأ أيضا صورة الفاتحة مرات وكرات ثم يقول في دعائه مدد يا فلان أو أغيثنا يا فلان أو أدركنا يا فلان أو نحو ذلك من الالتجاءات للمخلوقين يا سبحان الله كيف يجتمع هذا مع قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كيف يستقيم هذا مع سورة الفاتحة وقولك فيها إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين أي إياك يا الله نخص بالعبادة وإياك يا الله نخص بالاستعانة لا ندعو إلا أنت ولا نعتمد إلا عليك هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين فكيف يستقيم مع تلاوة الفاتحة وتكرار التلبية أن يدعى غير الله تبارك وتعالى وبعض الناس يدخل عليه هذا الباطل وهذا الشرك بسبب الجهل او بسبب ائمة الضلال والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان اخوف ما خاف على امتي الائمة المظلين واذا اردت ان تعرف الفرق بين داعية الحق والهدى وداعية الضلال فواضح داعية الحق والهدى يدعو الى من الى الله وانظر ذلك في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاسسعن بالله وداعية الضلال يدعو الى ماذا اما الى نفسه او الى بعض اشياخه ويوجه الناس الى سؤالهم وطلبهم دعاة الحق دعاة الى الله ودعاة الضلال دعاة إلى أنفسهم أو إلى غيرهم من المخلوقين يدعون الناس إلى دعائهم والسؤالهم والطلب منهم وغير ذلك أما دعاة الحق فعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسطعن بالله قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فالدعاء إلى الله عز وجل والسؤال إلى الله والالتجاء إلى الله أقول بعض الناس يدخل عليه الداخل من هذه الجهة وأذكر مرة كنت في مسجد جالسا أقرأ القرآن الكريم وكان إلى جنب رجل جاء طالبا الحج وطالبا الاعتمار وطالبا ثواب الله عز وجل فكان جالسا الى جنبي وكنا بعد الصلاة المغرب فكنت اقرأ القرآن وكان هو الى جنبي مادا يديه يدعو بصوت خافت لا اسمعه لكن الرجل كان عنده خسوع عجيب وبكاء عجيب حتى انني اخذت استمع الى خشوعه لانه كان مؤثر جدا من شدة خشوعه وبكاء ثم رفع ب... ب... ب... رفع صوته بالدعاء وحقيقة صدمت كان اولا كنت اولا متأثرا به فاصبحت متأثرا له ومشفقا عليه لما رفع يديه رفع صوته بالدعاء إذا به ينادي غير الله كنت أظن خسوعه وبكاءه وتذلله بين يدي الرب العظيم في مسجد مساجد الله رافعا يديه ظننته يدعو ربه ويناجي ربه وخاشعا بين يدي ربه فلما رفع صوته بالدعاء وإذا بيقول أنقذني يا فلان أنقذني يا فلان أدركني وأنا أسمعه والله بإذني فصدمت وتأثرت وتعجبت أنه كيف يأتي ما ما ما من لبس عليه هذا التلبيس وأوقع في مثل هذا الضلال وعياذ بالله وزين له الباطل الله جل وعلا يقول في القرآن وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ويقول عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأنبياء الله ورسله إنما بعثهم الله جل وعلا لأجل ماذا لدعوة الناس إلى الإخلاص وتعليمهم التوحيد والالتجاه إلى الله سبحانه وتعالى التفت في الرجل وأخذت تحدث معه بلغت وهدوه وسألته من أي بلد وسألته عنه سفره. هل تعبت في السفر كيف الطريق سألت أسئلة متلاحقة وهو كان يريد أن يتخلص مني حتى حتى يستمر في خسوعه وفي دعاء وأنا بقيت شيئا في شيئا أسأل عن أحواله اخباره متى وصلت متى تذهب حتى قل سحب اليد فلما وصلنا إلى هذه الحال قلت له الدعاء شأن عظيم ومكانة رفيعة ومنزلة عالية وخاصة إذا كان فيه خسوع وبكاء وتضرع وإلحاح من يصل إلى هذا القدر فلما رآني أتحدث عن الدعاء وأذكر بعض التفاصيل المتعلقة به الكفة إلي واستدار وأخذت كلمة عن فضل الدعاء وأذكر له آيات كثيرة من القرآن وأحاديث عديدة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مكانة الدعاء الى ان انتقلت معه الى مرحلة تارية قلت له واعظم ما ينبغي ان نعرفه في الدعاء انه حق لله لا يجوز صرفه لغيره سبحانه وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة والعبادة لا يجوز صرفها لغير الرب سبحانه وتعالى وذكرت له آيات كثيرة من القرآن فيها أن الدعاء لا يجوز أن يصرف لغير الله منها قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إلى آخرها وقوله تعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وقوله تعالى قول ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وتلوت عليه آيات عديدة في هذا الباب وأخذت وضح له الأمر وأن العباء أن الدعاء حق لله لا يصرف لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي من الأولياء وقلت له إن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دعا يدعو الله وإذا أوتي له بمريض يرغب أهله بحصول الشفاء له ماذا يقول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولما جاء عثمان بن مضعون لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من وجه يقول أصابني منذ أسلمت في بطني قال له عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل ثلاث مرات بسم الله ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحادع أعوذ بالله فإبراهيم الخليل عليه السلام يقول كما في القرآن وإذا مرضت فهو يشفيد فالأنبياء كلهم يلتجئون إلى الله ويطلبون منا أن نلتجي إلى الله فكيف نلتجي إليهم أو نلتجي إلى الأولياء وأخذت أشرح له هذا الأمر انتهينا من الحديث قلت له الأمر واضح قال لي نعم واضح جدا قل فهمت الآيات وفهمت الأحاديث قال لي نعم فأردت أن أتأكد من فهمه فسألته سؤالا ربما أنني أخطأت فيه لكنه دلني على حسن فهمه قلت وما رايك انت ما رايك في هذا الامر الان واضحه الايات والاحاديث فما رايك انت قال ما رايي انا بهذا اللفظ قال ما رايي انا تقرأ علي, آيات تقرا علي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ ليس بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم راي بهذا اللفظ يتكلم فأردت أن أتأكد أيضا أنه استوعب الأمر قلت لما عذره يا حاج أنا سمعتك قبل قليل تمد يديك وتتجه بالدعاء إلى غير الله تقول مدد يا فلان فماذا قال لي عندما قلت له هذه الكلمة قال لي انا من منطقة كذا وكذا ما أحد علمني الكلام هذا انا من منطقة كذا ما أحد علمني الكلام هذا ما علموني إلا هذا الذي أنا أفعله فيريد الخير ويريد الصلاح ويريد الدين ويريد الاستقامة ولكن ماذا أئمة الظلال عودوا بالله إن أخوة ما أخاف على أمة الأئمة المضلين أئمة الظلال والله إنه يؤثر قالنا منطقت كذا وكذا ما أحد قال للكلم هذا قالوا لي أن هذا كذا وهذا كذا قلت لها آيات الله واضحة أحاديث الرسول بيناه قال لي نعم وحمد الرجل ربه عز وجل أن بصره بكتابه وأن وفقه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا كل وهذا ما نرجوه لكل مسلم وهذا ما نرجوه أيضا لكل من ضل وانحرف عن صراط الله المستقيم بسبب دعاة الضلال ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يهدينا إليه صراطا مستقيمة اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيمة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 واعنا على البر والتقوى ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم ارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا بتوفيقك يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا شأننا كل ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنبنا كل دقه وجل أوله وآخرة سره وعلن اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين وتبع التائبين. واكتب الصحة والسلامة والعافية للحجاج والمعتمرين اللهم وفقهم لطاعته واعنهم يا حي يا قيوم على ما تحب وترضى واعدهم إلى بلادهم سالمين آمنين غانمين يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين